يعيد يا, يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة باللهل والعفاق تطورنا برحمة كالمنبع الدفاق فدفنا تزاعر للناس في إشفاق يعيد يا, يا هدية من ربنا الذي تَبَعَثُ فينا نَشْوَةَ يا يَعْبُرْيَ هَدِيَةً وَمَقْرِيَ فَلَّاقًا تَلَّذِي